وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَا كِنَّ الظَّالِمِينَ بآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 من الجاهلين